بيه مشتاق الغلا والغلا قلبي عطاك ايه ايه ايه, ايه يما منسوى لا ابد غيرك يموت يمه يا نبع الحنان يا عطر روح الوكان الغلا باقي زمان وانت اغلى من العيون يي مشتاق والغلا قلبي أعطاك أي يما من سواك ولا أبد غيرك يمون شفتك تسوى كثير والله إني لك أسير حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون ضمتك تشفي عناي ولقى في قربك دواي آه يا بلسم شفاي يا حبك للجنون يما يما كما بيك وراحتي باست يديك قلبي الصادق يا وانتي اغلى من العيون